أبكتي ولا فتاة غزانا، أضرأو مسقيو جب نيل مشتول النالة، أضرأو مسقيو جب نيل مشتول النالة، فهو هكيا بقصي بوك يا منيه تتنطو قصي نقوله ماعلا بتنتهي في Kuhal, dera och brya i shogel, arz i öjuna, kuhal. Driana Nadiya دا عرق الناس والناس في فال يا خوف علي عبول السباع يا خوف علي عبول السباع ما حل والواق طلعت القهوة وكستني بساعه وطلعني من دنيا و الحال من طرحي بيطلعت القهوة وكستني بساعه وطلع طلعت <متلع> الخوف وكذبني فساعل بسني عنني يا مزني الم و الحان قالت لي غني و انت معي قالت لي غني و انت معي قالت لي بعى